فاشهدوا ان محمدًا عبد هو رسول الله دع ايها الفرس والهملا وقفنا على قول الامام المجدد رحمه الله المرتبه الاولى من معاتب الدين الاسلام وقال رحمه الله وهو ثلاث مراكب أي الدين الإسلام والإيمان والإحسان وكل مختبئة لها أركام أن سبق معنا تعريف الإسلام وأنه ان استسلام لله للتوحيد والانقياد له بالطلعه والمراهه من الشرك واهله فالاسلام كما مر معنا انه الاستسلام لله للتوحيد ومعنى المراتب اولا اي الدرجات لاننا قلنا ان الدين ثلاث مراتب هي ثلاث درجات بعضها اعلى من بعض ساولا هذه المراتب مرتبه الاسلام ثم بعدها الايمان ثم بعدها الاحسان وانار الاسلام اوسع دائره الاسلام واسعه يادخلوا فيها اهل النفاق اذا قادوا للاقتتال الاسلام واظهروا والتزموا به رايرا يضافا لو مع المسلمين وذلك وعملوا الاعمال بالسرر يسمون مسلمين وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا فلهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين لكنهم في الآخرة الدرس الأشكال من النار والعياذ بالله أي أغل النفاق الاعتقادي لانهم ليس عندهم اي ايمان وانما عندهم اسلام ظاهري فقط وهذه هي المرحله الاولى مرتبه الاسلام وهي اوسع المرااتب المرحله الثانيه وهي مرتبه الايمان وهي ارفع من مرتبه الاسلام والمؤمنون يتفاوتون منهم المقربون ومنهم الأبرار المقربون هم أصحاب الدرجات العليا والأبرار دونهم ومنهم العالم لنفسه وهو المرتكب للكبائل التي يذوق ذورا الشرك وهو مؤمن صادق هو مؤمن ناصع الايمان كما قال الله جل وعلا ثم عرفنا الكنذا الذين اصطفينا من عبادنا فامنهم عالم الذكر في نفسي تامنهم مقتصد تامنهم ساعيكم بالخيرات وقد قال الله تعالى كما في صورة الواقعة والشادقون الشادقون أولئك المقربون ثم ذكر أصحاب اليمين نعم وهم المركمة الثانية فأهل الإيمان يتباوتون في إيمان فالإيمان عنده عن السنة والجماعة يفيد وينقص يفيد بالطاعة ويان قوسوا بالمعصيه فكل مؤمن مسلم واذا كل مسلم مؤمن هذا ما قرره كثير من اهل العلم ان يقول النصر باللهح تعالى على النفاق وناس انه ليس عنده ايمان اين شان جهو ايمان انما سلامه هو غاي و ليس كل مسلم مؤمن المرتبه الثالثه وهي الاحسان وهي ارفع المراتب وهو ان يحسن العبد فيما بينه وبين الله عز وجل في عباده الله عز وجل قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان وهو ان تعبد الله كانك تراه ان لم تكن تراه فانه يراك اي أن يكون عندك علما يقينيا ان الله يراك اينا تكون فادي مرتبه الجنان وهي اعلى المراتب وكل محسن مؤمن وليس كل محسن وليس كل مؤمن محسن مرتبه الاحسان هي اعلى المراتب قال الامام رحمه الله وكل مرتبه لها اركان والاركان جمعهكم فما لا يقوم عليه الشيء اركان الشيء جوهر جوابه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها وتكون من داخل الشيء خلال الشروط فهي تكون خارج الشيء مثل شروط الصلاه فهي خارج الصلاه ابنها ان اركان الصلاه فان عبي داخلها باذن تكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه اذا خلى شيء منها ان الصلاه لا تصح كما يوفقد شيء من اركان البنيان فانه لا يقوم على يعتمد عليه هذه الاركان ان شاء الله سوف ياتي بيانها وتفصيلها اركان الصلاه اركان الاسلام والاركان الايمان وركن الاحسان ياتي بيانها وتفصيلها ان شاء الله Sallallahu wa sallam ala nabiyna muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ih